إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أاذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا قالوا اننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ايذ ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر الله بضر الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدب مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمون أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاؤ لطمسنا على أعيلهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاؤ لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون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 قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه